Mm-hmm. انا جيت هو خرجت جنما او خرجني مار قلبي اللي بغا كان وليد قالو لي دالوليد انا جيت انا جيت هو خرجت جنما